كل نست بما كثبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين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 من اخر او هي آخر سوره المدثر وهذه السوره كما تقدم في اولها خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم وامره ان يقوم بالانذار فكان هذا ارسالا له صلى الله عليه وسلم الاول اوحي اليه اقرا باسم ربك الذي خلق اوحي اليه وأمر بالقراءه وذلك ان الذي يدعو الى الله احتاج الى العلم احتاج معرفة وتأهيل لما اهله الله سبحانه وتعالى بالعلم امره ان يعمل بما علمه الله اولا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا امره ان يعمل وهكذا الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعمل لما يدعو إليه ثم أمره أن ينذر الناس وأن يبلغ الناس فهو في سورة يقرأ نبئ يعني جعل نبيا في سورة مدثر أرسل ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثه الوصول يقول نبئ باقرى وارسل للمدفع معلوم من الفرق بين النبي والرسول ثم انه سبحانه وتعالى ذكر حاله المعترضين على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الوليد بن المغيرة المخزومي وما حصل منه ومن قومه من معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم في آخرها بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء المكذبين وعاقبة المتقين عاقبة الذين كفروا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقبة الذين آمنوا به واتبعوه فقال سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس غنيا كان أو فقيرا أو ملكا أو صعلوكا أو حرا أو عبدا أو أبيض أو أسود أو ذكر أو انثى كل نفس رهينة بما كسبت أي محبوسة الرهن معناه الحبس بوسة بما كسبت من أعمال الشر واعمال الكهر تناقش يوم القيامة وتحاسب ولا تطلق إلا إلى النار كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة محبوسة لا تطلق إلا في النار والعياذ بالله كل نفس بما كسبت رهينه هذه الكفار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالرسل والكتب يوم القيامة يواجهون باعمالهم ويشقون بها تكون عذابا عليهم يوم القيامه كل نفس بما كسبت في الدنيا من الكهر والشرك والذنوب والمعاصي فانها تواجه ذلك يوم القيامه وتحبس عليه إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين الذين يعطون كتابهم بأيمانهم وقيل أصحاب اليمين هم المؤمنون عموما إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون يوم القيامة ولا يخدسون بل يكونون طليقين يدخلون الجنه لانهم تخلصوا في هذه الدنيا مما يرتهنون به يوم القيامه تخلصوا من الكفر من الشرك ومن الذنوب والمعاصي تابوا الى الله سبحانه وتعالى فهم لا يرتهنون يوم القيامة ولا يحبسون إلا أصحاب اليمين أين مصيرهم في جنات مصيرهم الجنات الجنات لأن الجنات كثيرة متنوعة وهي درجات هي درجات هم درجات عند الله وهو بصير بما يعملون لهم منازل في الجنة مختلفة بعضهم فوق بعض وكل منهم قرير العين بما هو فيه لا يرى أن أحدا أحسن منه لا يرى أن أحدا أحسن منه في الجنة وإن كانوا في درجات وكل قرير العين بما عنده في جنات جمع جنه والجنه في الاصل البستان الملتف بالاشجار سمي جنة لانه يجن من يختفي وراءه يعني يستره في جنات هذا مصيرهم يوم القيامة ثم أهل الجنة يتساءلون بينهم يتساءلون بينهم عن مصير خصومهم من الكفار والمشركين أين ذهبوا تساءلون عن المجرمين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم تكبروا وعاندوا اين ذهبوا ثم إنهم علموا انهم في, في النار علموا أنهم في النار والعياذ بالله فاطلوا عليهم يسالونهم ما سلككم في سفر يقول اهل الجنه لأهل النار ما سلككم في سقر أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار نحن يعلمون أن كل شيء بسبب ما سلككم في أي أدخلكم النار سقر هذا من أسماء النار سقر وجهنم والهاوية هذا من أسماء النار والعياذ بالله لضعف لها اسم كثيره منها سقم ما سلككم في سقم فاجابوهم اجابهم أهل النار وبينوا السبب قالوا لم نكن من المصلين الا هو السبب الاول لم نكن من المصلين لأنهم لا يصلون في الدنيا فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لا يصلون في الدنيا ضيعوا الصلاة فهذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وأن من تركها يدخل النار سواء تركها جاحدا لوجوبها أو تركها متكاسلا لكنه تعمد تركها هو في النار في نص هذه الآية الكريمه لأنها لم تفرق بين من جحد وجوبها وبين من تكاسل عنها مع إقراره لوجوبها فهذا من أدلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها وهذا واضح من الآية ما قالوا لأننا لم نعترف بالصلاة قالوا لم نكو من المصلين علقوا الأمر بترك الصلاة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أي منعوا الزكاة فهم أساء في حق الخالق وأساء في حق المخلوق منعوا حق الله وهو الصلاة ومنعوا حق المخلوق وهو الزكاة ولم نكن نطعم المسكين أي لم نكن نخرج الزكاة لأن الزكاة قرينه الصلاة في آيات كثيرة من القرآن وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ولم نكن نطعم المسكين هذه الجريمة الثانية الجريمة الثالثة كنا نخوض مع الخائضين نشكك في دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به ونعترض ونتساءل لم يسلموا ويصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به بل صاروا في جدال وفي شك وفي اعتراضات على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما هذا مذكور في القرآن عنهم اعتراضاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وجحودهم للبعث والنشور وغير ذلك فهمهم الخوض والجدال اشتغلوا بالجدال والعياذ بالله والتشكيك فهذا مصير كل من سلك هذا المسجد ضيع عمره في الجدال والتشكيك وترك الاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد طاعه له والثقه به بدلا من ذلك صاروا يخوضون ويجادلون ويسالون اسئله تعنت واعتراضات هذا من اسباب دخولهم النار وكان الواجب على المسلم ان يسلم لله ولرسوله ما يجادل ولا يتردد ولا يخطئ شكك وانما يسلم للكتاب والسنه ويعلم انها حق وانها صدق لا يتطرق اليها شك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الوحي فالواجب على العبد ان يسلم وينقاد للكتاب والسنه ولا يجادل في ذلك وكنا نقول مع الخائضين الجريمه الرابعه كنا نكذب بيوم الدين ما حسبنا له حساب ولا آمنا به انه سيكون هناك بعث ومحاسبة وجزاء وجنة ونار هذا كل ما ما حسبنا له حساب مكذب بيوم الدين يعني يوم الحساب وهذا ذكره الله عنهم أنهم ينكرون البعث ويقولون إنهم خال كيف الإنسان يصير, يصير عظام ورميم ويكون تراب ثم يعود جسمه وتعود له الحياة مرة ثانيه وينسون أن الله على كل شيء قدير وأن الله خلقهم من عدم فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب هؤلاء فهم لا يؤمنون بالبعث والحساب، ولم يستعدوا له أو اذا كنا عظاما وروباتا، أإنا لم خلقا جديدة من باب الاستنكار. وضرب لنا مذلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم نسي خلقه الأول ولو تذكر خلقه الأول لما أنثر البعض الذي أوجده من العدم قادر على ان يعيده من باب اولى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الذي قدر على البداه قادر على الاعاده من باب اولى في نظر العقول والا فالله لا يعجزه شيء لكن في نظر العقول ان الذي بدا قادر على الاعاده بابي باب او لا كنا نكذب بيوم الدين يقولون ما في بعث ولا ايادكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مبعوثون هياك هيات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يعني يموت بعض ويحيا بعض يولد بعض ويموت بعض وما نحن بمبعوثين ما نحن بمبعوثين وكنا نكذب بيوم الدين ومن أنكر البعث كفر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير من أنكر البعث فهو كافر بنص نص الكريمة وهذه الآية وكنا نكذب بيوم الدين قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى, حتى, حتى اتانا اليقين عن الموت كنا نكذب بيوم الدين استمروا, استمروا على هذا ولم يتوبوا حتى ماتوا حتى اتاهم اليقين وماتوا على ذلك وعياله ماتوا على هذه الجرائم المكفره كل واحده منها مكفره ترك الصلاه مكفر تعطيل الزكاه مكفر الخوض والتشكيك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه مكفر إنكار البعث مكفر جرائم كلها مكفرات والكافر لا شفاعة فيه يوم القيامة الشفاعه حق لكنها تكون لأهل الإيمان الشفاعه هي الوساطة هي دعاء هي دعاء الله جل وعلا للمشفوع له يوم القيامة يدعو الله أن يعفو عن فلان يدعو الله أن يعفو عن فلان والرسل والملائكه يشفعون والرسل يشفعون والصالحون يشفعون يوم القيام والأفراد يشفعون لكن لمن؟ لأهل الإيمان بشرطين أولا أن يكون المشفوع به من أهل الإيمان فلا, فلا تجوز الشرائع لكافر الشرط الثاني أن تكون بعد إذن الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ارتضى الله عمله من أهل الإيمان من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا أذن الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء إذا تقدم إليه الخلائق يوم القيامة أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف والمحشر لا يبدا بالشفاع هو. بل يأتي ويخر بين يدي ربه ساجدا لله ويحمده ويثني عليه ويدعوه ثم يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فحينئذ يشفع عليه الصلاة والسلام بعدما يأذن الله له بذلك فالشفاعة قسمان شفاعة منفية وهي الشفاعه في الكافر والشفاعه بغير اذن الله وشفاعه مثبته وهي الشفاعه في المسلم التي هي بعد اذنه سبحانه وتعالى الكفار ما تنفعهم شفاعه الشافعين لا الملائكه ولا الرسل ولا, ولا الاولياء الصالحين ما تنفعهم الشفاعه لا يقبل الله فيهم شفاعه ابدا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما تنفعهم شفاعه الشافعين فالذي لا يصلي ويتعمد ترك الصلاه في مقدمه هؤلاء لا تنفعه شفاعه الشافعين فدل على انه كافر لأن المسلم تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله شروطها فما تنفعهم شفاعة الشافعين صلى الله عليه. ثم قال سبحانه وتعالى فما لهم أي الكفار عن التذكرة معرضين ما لهم يعرضون عن التذكرة عن سماع القران عن سماع المواعظ عن قبول الدعوه الى الله يعرضون عن هذا ويصمون اذانهم ويستكبرون اي شيء يمنعهم عن قبول التذكره والتذكير ليس هناك مانع لو كان هناك مانع لكانوا معذورين لكن ليس هناك مانع بلغتهم الدعوه وفهموها ولم يكن عندهم مانع من قبولها يمنعهم فليس ليس لهم عذر غالهم عن التذكره معرضين الا الكبر والعناد والحسد ما اشبه ذلك فما لهم عن التذكره معرضين وهذا يدخل فيه من يتكبر عن سماع الموعظه وينفر من مجالس الذكر وينفر من, ينفر من طلب العلم يدخل في هذه الايه لان يكون معرض الذين كفروا عما انذروا معرضون وإن لم يكن يكفر لكن هو يدخل له نصيب من هذه الايه ومن هذا وكل من غفل عن التذكره وله نصيب من هذا حسب موقفه من الدعوه ومن التذكير فما لهم عن التذكيره اي الموعظه بالقران دعوه الى الله الامر بالمعروف النهي عن المنكر يعرضون عن ذلك ولا يقبلونه اي شيء منعهم هل لهم عذر يمنعهم من ذلك ليس اليس لهم سمع يسمعون اليس لهم قلوب يعقلون بها ويفهمون ما من الذي منعهم من قبول التذكره اعرضوا عنه فما لهم عن التذكره معرضين لهذا قال سبحانه وتعالى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه اذا اعرض فإن الله يطمس قلبا والعيال ونقلب وافيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله اليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بسببهم جازاهم الله بفساد القلوب فلا تقبلوا الحق بعد ذلك هذه عقوبة عاجلة ما عند الله أشد ما لهم عن التذكرة معرضين ثم شبههم بالحمر جمعوا حمار الحمر التي تفر من الصائد حمر الوحش الذي اذا راى في الصائد هربت هؤلاء اذا راوا الواعظ والمذكر هربوا استكبارا وأنفة من قبول الذكر سماعه كانهم حمر جمع حمار والمراد حمر الوحش مستنفره هاربه مستنفرة هاربة خائفة مذعورة، فرق من قسورة من صائد والقسورة قيل هو الأسد لأن الأسد يصطاد الحمر تنفر منه وقيل المراد بذلك الصائد الذي يرميها بالنبل أو بالبارود أو بال ولايه شامله لهذا وهذا قسوره يعني من اسد او صائد يرميها فشبه حال الذين ينفرون من الموعظه بحال الحمر التي تنفر من الصائد هذا تشبيه ذم والعياذ بالله كانهم حمر مستنفره أهل المذكر يريد لهم الشر يريد لهم الموت يريد لهم الضرر ولا يريد لهم الخير يريد لهم الخير والنجاة ناصح ناصح لهم فهؤلاء شر من الحمر لأن الحمر نعم فرت من من يريدها بشر يريد قتلها لكن هؤلاء يفر من من يريد نجاتهم ويريد لهم الخير هل تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا ورت من قسورة ما الذي منعهم من سماع الذكر وقبوله لأنهم يريدون أن كل واحد يأتيه كتاب من الله وقال لا يريد أن يأتيه كتاب من الله اتبع الرسول اتبع محمد لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله يجون إن كل واحد يأتيه كتاب من الله إلى فلان بن فلان إني أرسلت لك محمد اتبعه لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله هذا من العناد والشر والتكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم بل يريد كل امرئ من منهم ان يؤتى صحفا منشره ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه حتى تنزل علينا كتابا نقراه سبحان ربي هل كنت لبشر رسولا فهم يقولون لن نؤمن صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه كل واحد يجيه كتاب من الله اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علي... علينا كتابا نقرأه قل كفاء قل سبحان, سبحان ربي إن كنت إلا بشر الرسول مهمتي أن يبلغكم أما أن يجيب كل واحد نكتاب هذا ما هم من شعني بينكم وبين الله حاسب الله عز وجل بل يريد كل منهم من يؤتى صففا منشرا مفتوحا مفتوحه من الله هو هل بعد هذا التعنت والعياذ بالله تعنت ما بعد هذا التعنت والاستكبار تعنت بل يريد كل امرئ منهم كل واحد ما يريدون كتاب واحد للجميع يريدون كل واحد له كتاب خاص قال الله جل وعلا كلا هذا نفي ان الله لن ينزل عليه كل واحد كتاب اليكفل الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل لا يخافون الاخره ها اللي منعهم ما هم من اجل كل واحد ما جاءه كتاب اللي منعهم انهم لا يؤمنون لا يخافون الاخره هذا الذي منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقولون اللي منعنا إن ما جاءنا كل واحد بلاغ من الله الله كذبهم قال ما هو هذا هو المانع المانع أنهم لا يؤمنون ولا يصدقون أن هناك بعثا وحسابا أمامهم هذا الذي حمل بل لا يخافون الآخرة البعث والمشور ولو كانوا يخافون الآخرة ويؤمنون بالبعث لتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلا لا يخافون الاخر ثم قال جل وعلا كلا انه تذكره اي القران العظيم ما جاء به الرسول تذكره كافيه تذكره كافيه لمن يريد الهدايه اما من يريد التعنت فهذا لا حيلتك فيه لانه لم يترك الحق عن جهاله وانما تركه عن عناد هذا ما في حيله المعاند ما في حيله ابدا لانه ترك الحق وهو يعرفه لكن لا يريده كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره القران كافي لمن يريد الله هدايته وهو كتاب لجميع الثقلين الجن والانس الى ان تقوم الساعه حجه الله على خلقه الى ان تقوم الساعه من الجن والانس انه تذكر فمن شاء ذكره من شاء وترك الكبر والعناد والتعجرف ذكر القران ورجع اليه لينقذ نفسه من الهلاك ويعرف الحق ويسلك طريق النجاة هذا بمشيئة الإنسان فدل على أن الإنسان له مشيئة وله اختيار وليس مجبرا كما تقوله الجبرية هذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون الإنسان ما له مشيئة مجبر ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا في رد على القدريه الذين يقولون إن العبد له مشيئه مستقلة وليس لله إرادة في إيمانه وكفره إنما هو الذي يخلق فعل نفسه وله مشيئه مستقلة وإرادة مستقله هذا ضلال والعيال هذا مذهب القدرية والأول مذهب الجبرية فالايه فيها رد على الطائفتين ما تشاءون إلا أن يشاء الله فما فمشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مستقلة كما يقوله القدريه هو أهل التقوى الله جل وعلا هو أهل التقوى أن يتقى هو أهل أن يتقى أن يتقى غضبه وعقابه وبطشه ونقمته هو اهل لذلك سبحانه وتعالى هو اهل التقوى وأهل المغفرة الله جل وعلا شديد العقاب وغفور رحيم و اهل التقوى يتقى عذابه وغضبه وبطشه وعقوبته وهو أيضا أهل للمغفرة لمن تاب إلى الله استغفر الله عز وجل فالله شديد العقاب وهو غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب متصف بالصفتين سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة فهذا فيه ترغيب في توبة والاستغفار مهما كان من الإنسان من الكفر والشرك وأنواع التحدي والتكبر إذا تاب إلى الله واستغفره تاب الله عليه هذا من فضله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربي انيب وارجع اليه توب إليه هل تعتمد على ان الله غفور رحيم تتمادى في في المعاصي والسيئات تعتمد على على المغفره والرحمه لا هذا مذهب المرجئه ولا تقنط من رحمه الله هذا مذهب الخوارج بل يجمع بين الأمرين بين الخوف والرجاء خوف العقاب ورجاء المغفرة حتى الكفار إذا تابوا تاب الله عليهم رغم ما حصل منهم من الكفر والتكذيب وقتل عباد الله وأولياء الله لو تابوا تاب الله كل قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مهما كان الذي سلف إن الله يغفر التوبة تجب ما قبلا التوبه تجب ما قبلا لكن بشرط أن ينتهوا هل يأخذون مغفرة ويبقون على ما هم عليه لا بشرط أن ينتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فهذا فيه الجمع بين الخوف والرجاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة تقوى أن تتقي غضبه وعقابه وضطشه وأن ترجو رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى فتجمع بين الخوف والرجاء هذا سبيل الاستقامة والاعتدال الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل في قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر هل فيها دليل على اطلاع اهل الجنه على اهل النار كلما ارادوا ذلك نعم اهل الجنه يطلعون على أهل النار لأجل أن يتشفوا منهم لأنهم آذوهم في الدنيا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى أهل النار والعياذ بالله الذين كانوا يؤذونهم في الدنيا ويضايقونهم. ينظرونهم يعذبون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم قد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون في الدنيا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات قال إني لإن لأ لي قرين يقول إن لمن المصدقين أين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون أي محاسبون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراءه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لترديل ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين فهذا في الجنة يطلع على الذي يقول له في الدنيا أن تؤمن بالبعث وتؤمن بالحساب أئنك لمن المصدقين انه اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا نحاسب فالله جل وعلا اطلعه عليه من سواء الجحيم الجنه يطلعون على اهل النار اذا اراد الله سبحانه وتعالى لتقر اعينهم بذلك وليحمدوا الله على النجاة ان الله نجاه تالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين في العذاب يعني نعم يقوم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين استدل بها بعض أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بهروع الشريعة في <تصفيق> نعم نعم المسألة خلافية بين الأصولين هل الكفار غير مخاطبين بهروع الشريعة وإنما يخاطبون بالإسلام أولا الدخول في الإسلام ثم إذا دخلوا في الإسلام يخاطبون بفروع الشريعة هذا قول الجمهور هناك من يقول المخاطبون بفروع الشريعة ولو لم يدخلوا في الإسلام وثمره أنهم يزاد في عذابهم يوم القيامة على الكهر يزادون عذابا على عذاب الكهر بتركهم الفرائض وارتكابهم المحرمات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أسلم أحد من أولاد الو... الوليد بن المغيرة غير خالد رضي الله عنه نعم أسلم الوليد الوليد بن ابن الوليد بن المغيرة أسلم وأوذي في الله في مكة ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجاة اللهم أنجي الوليد بن الوليد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين ما الحكم في شخص يصلي الجمعة؟ يقول في قوله سبحانه قالوا لم نكن من المصلين ما الحكم في شخص يصلي الجمعة ويصلي التراويح فقط لكنه لا يصلي الصلوات الخمس ليس له جمعة وليس له تراويح وليس له عمل مهما عمل فهو عمله باطل حتى يقيم الصلاة حتى يقيم الصلاة. فعمله باطل نعم يقول, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيما يتعلق بشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض هل ورد أن حافظ القرآن يشفع لأهل بيته أم أن هذا خاص بالشهيد شهيد المعركة المؤمن يشفع حافظ القرآن أو لا يحافظ القرآن يشفع إذا أدن الله له لذلك الشفاعة حق الشفاعة حق بلا شك أثبتها الله في القرآن ولكن لا نفعل ما يفعل الخرافيين الذين يذبحون للأموات ويتقربون اليهم ويقولون لأنهم شفع لنا عند الله مثل ما قال المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفا فلا نتخذ الشفاعة وسيلة لعبادة غير الله عز وجل نعم ويقول هل الأطفال الصغار يشفعون في والديهم نعم ورد أن الأطفال يشفعون لوالديهم يوم القيامة نعم ويقول حفظك الله وهذه الشفاعه تكون لأجل إدخالهم في الجنة أو لإنقاذهم من النار أو لرفع الدرجات إذا طابعوا إلى خرجوا من النار دخلوا الجنة وين يروحون؟ ما لهم الا الجنة ولا نار يوم القيامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يستدل بقوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكو من المصلين بعدم وجوب صلاة الجماعة استدلالا بحرف من ولم يقل مع فتكون الجماعة سنة أخي فيها دلة غير هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة ورانا ناخذ هذه الآية ونترك بقية الأدلة ورانا ناخذ دليل ونترك بقية الأدلة هذا طريقة الزائرين والعياذ الله من الذين في قلوبهم زين يتبعون ما تشابه منه اتغاء الفتنة وابتغاء سؤوله وايضا لم نكن من المصلين يعني المصلين في المساجد في صلاة الجماعة نعم يقول لو قدرنا كلامه لا صحيح نقول هناك أدلة غير هذه الآية نضم هذا إلى هذا نستدل بالجميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى لن نؤمن برقيك ما معنى لرقيك أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك يقترحون على الرسول أن يرقى إلى الله وأن يصعد إلى الله ثم لو رقى ما يؤمنون له أيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه عن نتات والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال الله جل وعلا لرسوله كتابا هذه التحديات قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث القدسي الصحيح شفاعة الملائكة وشفاعة جاء في الحديث القدسي الصحيح شفعت الملائكة وشفع, وشفع, وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه ما معنى فيشفع إلى, الى نفسه نعم يقول ما معنى ذلك فيشفع الى نفسه نعم واضح ان الله ينجي من النار برحمته من اهل الايمان واهل التوحيد ينجيهم برحمته بدون شغاعه احد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الذي لا يكفر تارك الصلاه هل, هل الذي لا يكفر تارك الصلاه يعد كافرا تارك الصلاه إذا كان جاهلا لوجوبها يعد كافرا من لم يكفره هو كافر اما الذي يقر بوجوبها ويتركها تهاسلا هذا محل خلاف فمن قال انه لا يكفر انه لا يكفر لأن المساله فيها خلاف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فما لهم عن التذكره معرضين هل يدخل تحت هذا إذا كان الواعظ يطيل ويدخل موضوعا في موضوع فاذهب عنه وكلما وعظ ذهبت عنه هل ادخل في هذا له عذر اذا كان الذي لا يحضر الموعظه له عذر شرعي فلا باس وكون الواعظ يسيء ويستل على الناس هذا عذر لهم فيه لأن يتركوه نعم يقول فضية الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وما يذكرون إلا ان يشاء الله وفي سورة التكوير وما تشاءون إلا ان يشاء الله هل هناك فرق بين الآيتين لا لا فرق بين الآيتين لكن هذه آية التكوير خطاب للحاضرين و وهذه الآية في المدثر خطاب للغائبين لا فرق بينهم نعم. هذا خطاب غائبة وهذا خطاب حضور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الدعاه اليوم يقولون لا تدعو الكفار من النصارى ونحوهم لا تدعوهم بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به أصلا ولكن ناقشوهم بالعقل وبأدلة أخرى على وحدانية الله حتى يؤمنوا ثم بعد ذلك تدعونهم بالقرآن فهل هذا الكلام صحيح ندعوهم للجميع ندعوهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه في كتابهم الثورات والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في بالثورات والإنجيل امرهم بالمعروف و عن هذا عيسى عليه السلام اوصى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد نحن نجادلهم بما في كتابهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من مات ولم تبلغه رسالة الرسول محمد صلى الله عليه ولم. وسلم ما الحكم في من مات ولم تبلغه رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذه فرضية ما بلغت شوهر. لأن رسالة محمد بلغت المشارك والمغارب أولا بواسطة الدعوة والجهاد ثم الآن بواسطة وسائل الإعلام فدعوة الإسلام بلاة المشارق والمغارب ولا هناك دولة الآن على وجه الأرض ما فيها مسلمون ما ما, ما نعلم من هناك دولة ما فيها مسلمون أقليات مسلمة ناس مسلمون يدرسون هناك لهم لهم سفارات سعودية أو سفارات إسلامية حتى ما هي سعودية سفارات بلاد المسلمين فالاسلام بلغ دعوه الرسول بلغت المشارق والمغارب وكون ما بلغ ما بلغت بعض الناس هذه فرضية هذه امور افتراضيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن اصلي خلف امام عنده بدعه مكثره مع العلم أنه لا يوجد غيره في المكان الذي اعيش فيه لا يجوز لك اذا كانت البدعه مكفره كدعاء غير الله والذبح للاموات والاستغاثه بهم لا تصلي خلفه ان كان هناك جماعه صلي معهم من أهل التوحيد والا صلي وحدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من دخل مع الإمام وهو ساجد هل يلزمه أن يكبر تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال للسجود أم يكفي تكثيرة واحدة وينوي بها تكثيرة السجود لان الركعه قد فاتت عليه لا لو نوى تكبيره السجود ما انعقدت الصلاة لا بد ينوي تكبيره الاحرام لانها ركن من اركان تحريمها التكبير ركن من اركان الصلاه لا ينوي تكبيره الاحرام اما التكبيره الثانيه تكبيره الانتقال هذه في هذا الموضع سنه إن شاء جاء بها وإن شاء لم يأتي بها نعم وتكبيره الاحرام أيضا يأتي بها وهو واقف ثم يخر ساجدا ما يكبر بعد ما ينحط ولا أثناء الانحطاق لا لاكم لازم يأتي بها وهو واقف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هل هو باطن بهذا المعنى في هذه الأيام بكون مصليات النساء معزولة تماما عن الرجال العلة التي من أجلها جعل صفوف النساء آخرها لأنها أبعد عن الفتنة العلة أنها أبعد عن الفتنة وأبعد عن الرجال فاذا زالت العله تغير الحكم فاذا وجد ساكن بين الرجال والنساء فخير صفوف النساء ولا لزوال العله الحكم يدور مع علته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك, هل هناك فرق بين المخطئ والمبتدع ها هل هناك فرق بين المخطئ والمبتدع نعم هناك فرق المخطئ اعم المخطئ قد يكون عن جهل، قد يكون خطأه يسيرا وقد يكون كثيرا أما البدعة والعياذ بالله فلا، كله بدعة، ولا لا،, لا البدعة خطيرة جدا اخطر نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، سمعت أحد طلبة العلم يقول إن السلف كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. عن حكمة ما أمر الله به لأن ذلك ينافي الاستسلام لله فهل هذا القول صحيح؟ لا مانع من السؤال عن الحكمة لا مانع من ذلك ليزيد الإيمان والاطمئنان إذا أمتن معرفة الحكمة ألا باس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في درس الفجر في شرح كتاب التوحيد ان طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف الشريعة انه شرك الطاعه هل هو شرك اكبر ام شرك افضل يختلف اذا كان طاعهم بتحليل ما حرم الله وتحليل ما, وتحليل ما أحل الله وهو يعلم ذلك يعلم انهم حرموا وحللوا هذا شرك اكبر اما اذا كان ما يعلم ظنه انهم علماء وانهم على حق فهو معذور به لا شركنا اكبر وركنا شركا اصغر لأن واجب عليه انه يبحث وش السبب وش الدليل وش... نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب التوحيد في باب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ذكر فضيلتكم أنه من الشرك الخفي ويقول وش... نعم لأن الإرادة لأن الإرادة في القلب ما أحد يعلمه نعم إرادة الإنسان بعمله الدنيا ويعمل ظاهره لله لكن هو يبي الطماع ويبيع المال في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله من الشرك الخبيل نعم يقول وهل يكون شرك النيه والقصد شركا أكبر مخرجا من المله شركا أصغر ليس شركا أكبر شرك أصغر إلا إلا صار مثل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار إذا صار مثل رياء المنافقين يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فالرياء الذي ليس معه ايمان هذا هو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من الناس اما الرياء الذي معه ايمان فهذا شرك اصغر يحصل من المؤمن هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ينعقد النكاح بقول ولي المراه للخاطب اعطيتك ابنتي او خذ ابنتي اي اذا قال الله زوجتك اعطيتك ملكتك وقال قبلت انعقد النكاح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا سافر شخص الى الحرم لمده اسبوع فهل الافضل ان يترك السنن الراتبه لانهم اذا سافر شخص الى الحرم لمده اسبوع فهل الافضل ان يترك السنن الراتبه لانه مسافر لمده اسبوع هذا مقيم او مسافر زادت الاقامه على اربعه ايام انقطع السفر وهو مقيم ياخذ احكام المقيمين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه المحده ان تدهن شعرها بالزيت وتسرحه لا مانع لا ما نعم تغسل رأسها وتنظفها وتدهنها صالحة ما في بس إنما تتجنب الطيب ما تجعل تستعمل لهانا مطيبا أو صابونا ومنظفا مطيبا تتجنب الطيب ما فيه طيب تتجنبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي مخلوقة من روحي المخلوقه المخلوقة الى إلى الله وضافة مخلوق إلى خالقه والروح من خلق الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عندها خادمة امرأة تسأل فتقول إن عندها خادمة وقد زنت الخادمة وحملت من رجل فقامت هذه المرأة الكثيرة بالستر عليها وعلى ذاك الرجل ورحلت الخادمة لبلدها سؤالها هل ما فعلته صواب أم لا والله مصيبة ما في شك انها مصيبة وما في شك في جانية ولدها ينسى بيليها ولا ينسى اب فما فعلته أنها داجرت بتسفيرها وسلمت من شرها هذا إجراء إن شاء الله نسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخلت خلف من يصلي المغرب اذا دخلت خلف من يصلي المغرب في الركعة الثانية وأنا أريد أن اصلي العشاء مقصورة فهل يجوز لي ذلك لا ما يجوز قصر صلاة العشاء خلف المغرب لأن المغرب لا تقصر ويصلي خلف صلاة لا تقصر فلا يقصر هو نعم فالذي يصلي العشاء خلف المغرب لا يقصر أولا لأن صلاة المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر وثانيا أن الإمام إذا كان مقيما إنه لا يجوز أن يقصر وراءه أن صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول إن من حفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث يجب عليه دعوة الناس استدلالا بحديث بلغوا عني ولو آية هل هذا القول صحيح أم بد من تعلم العلم الشرعي بأنواعه يا اخي لو حفظ القران كله وحفظ الاحاديث كلها ما بقي منها شيء لكنه لا يفهم معناها لا يجوز له ان يفسرها ويبين للناس ان جاء نعم يبلغهم اياها بنصوصا يحفظهم اياها يقراها عليهم وأما ان يشرحها لهم ويفسرها لهم وهو ما يعرف هذا لا يجوز لا يجوز له هذا التبليغ على قسمين تبليغ نصوص وتبليغ معاني تبليغ المعاني هذا للعلماء تبليغ النصوص هذا للحفاظ اللي يحفظون القران او شيئا منه او الاحاديث يقراونها على الاخرين ويحفظونهم اياها فقط ولا يشرحونها لهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كذب او شك في بعض علامات الساعة هل يكون كافرا أم أن الكفر خاص بمن كذب بوقوع يوم القيامة اذا كذب بالأحاديث الصحيحة او بالآيات القرآنية يكذب كذب بالأدلة الصحيحة متعمدا أو كاف أما إذا كان متأولا أولى الحديث ما صح فهذا له عذر أو شيء من العذر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الريح أو الشمس تعتبر من المطهرات للنجاسات فلو وجد نجاسة من البول على الثياب فجفت بالريح أو بالشمس فهل يكون الثوب طاهرة لا عند النجاسة على الثوب وعلى لا تزول إلا بالماء لا تزول بالشمس أو الريح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق ولم يذكرها إلا بعد فترة فما الذي عليه من نسي من اغتسل؟ ونسي المضمضة والاستنشاق ولم يذكرها إلا بعد فترة فما الواجب عليه الواجب عليه أنه أنه يتمضم استنشار يغتسل من جديد ويعيد الصلاة التي مضت نعم لأن المضمضة والاستنشاق منها ومن الابتساء داخل الفم والأنف فيه جنابة لأنها في حكم الظاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد في الحديث إن التجار هم الفجار وهل هذا الحديث ثابت حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنه ثابت يحتاج إلى نظر في إسناده ولكن معناه واضح أن الذي يفجر ويكرب ويغش ويكون في المعاملة أنه يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ويجازى بعمله ويقتص للمظلومين منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له أرض ولم يعرضها للبيع إلى الآن وإنما ينتظر عدة سنوات حتى يرتفع سعرها ثم بعد ذلك يعرضها هل فيها زكاة؟ ما هو الكلام على العرض الكلام على النية إذا نواها للبيع صارت من عروض التجارة تجب فيها زكاة كل سنة بناء على نيته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سور بعض المقابر عبارة عن شبك يشاهد من هو خارج المقبرة ما هو داخل المقبرة فهل المرأة إذا وقفت عند هذا الشبك لتشاهد القبور تكون زائرة ويكون فعلها محرم لا تقف لا تقف عند المقبرة لكن إذا مرة سلمته مرة لا بأس بذلك أما أنها تقف هذه قص، هذه زيارة لا يجب المرأة هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يوم القيامة معهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا هل هذا الحديث يخص المنافقين فقط أم كل من يرتكب المحرمات أولئك عليهم مغال من الناس يأتون بحسنات ويأتون بمظالم فيقتص للمظلومين من حسناتهم يوم القيام ولا يبقى لهم شيء ولا يبقى لهم شيء وأيضا الحديث فيه أيضا أن أن من لم يخلص النية لله عز وجل في عمل يكون هباء منذور لم يخلص النية يكون عمله هباء ولذلك المجاهد الذي قتل في المعركة وهو يريد المدح ويريد يقال هو, هو شجاع هذا يسحب إلى النار يوم القيام لأنها بريئة والذي يتصدق بالأموال ويريد أن يمدح ويقال هو جواد هذا أول من يسحب إلى النار يوم القيامه والذي يقرأ القرآن وعلم العلم ليقال هو عالم هذا أول من يسحب إلى النار والعياذ بالله لأنه مرائي بعمله كما جاء في الحديث الصحيح نعم اول من تسعر بهم النار ثلاثه مجاهد يريد الرياء ومتصدق يريد الرياء متعلم يريد الرياء والمدح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكره معرضين هل من عنده شغل وقام إنسان ليلقي كلمة في المسجد فقام هذا الشخص لأداء شغله هل ينطبق؟ عنه؟ ما هم معرفين؟ هل يقوم لشغل عذر ما هم معرفين؟ هل قام لعذر؟ لا يعتبروا معرفا؟ نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله القصر قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى قبل الدخول فيها؟ هل عش قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى قبل الدخول في الصلاة؟ المسافر شأنه أنه يقصر شأنه أنه يقصر الفقهاء يقولون لا بد ينوي لكن هذا ليس بلازم إذا كان شأنه أنه يقصر لأنه له عذر السفر ألا هو أن يقصر ولو لم ينوي في أول الصلاة نعم ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله المسافر الذي لا يقصر الصلاة هل ياسم بتركه ذلك لا يصح انه أنه يتم الصلاة ما خير. يتم الصلاة لكن الأخير بالركضة أفضل. آخر بالرخصه القصر أفضل من الإتمام والإتمام صحيح. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله. يقول انا مؤذن. فهل آثم بحضوري للدروس العلمية وتركي للأذان؟ إذا قمت من يؤذن ومن أهل الثقة وأهل الأمانة قمت من يؤذن؟ فأنت معذور حضور الدرس لتستفيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي لي قريب مصاب بمرض الجدام فأخبرني بعض الناس أنه لا يقبر في مقابر المسلمين الجماعية بل يقبر في مكان لوحده منفردا فهل هذا صحيح بالله من هذا الكلام هذا مسلم يدفن في مقابر المسلمين نه ما كان مرضه يدفن بمقابل المسلمين الذي يعدل عن مقابل المسلمين الكافر هو الذي لا يدفن بمقابل المسلمين أما المسلم يدفن والمرض انتهى بموت الفلاص ولا ينتشر مرضه في القبر نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله أخذت قرضا من أحد البنوك هنا وتأخرت في دفع أحد الأقصى أخذت قرضا من أحد البنوك هنا وتأخرت في دفع أحد الأقصاد فطلب البنك مني دفع ثلاثمائة ريال زيادة على الأقصاد لاني قد تأخرت ثلاثة أيام فهل هذا من الربع؟ هم سيطالبون في هذا تخاص منتوا في, في المحكمة والقاضي ينظر في المسجد نعم هذه خصومة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر؟ أن يبني مسجدا للمسلمين وهل المسلمون يقبلون بذلك لا بأس بذلك إذا كان المال حلال ليس فيه شبهه ولا حرام فلا بس ولكن كون المساجد يبنيها مسلمون لا شك إن هذا أبعد عن الإشكال واحسن لكن إذا تبرع كافر بمال حلال وبنى فيه مسجد هل ما نعمل الصلاة فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول أوصت لي أمي قبل وفاتها بمبلغ معين من المال وهي قد كانت كافرة أثناء موتها فهل أستحق هذا المال الموصى به نعم أنت غير وارث الممنوع الوصي للوارث وأنت غير وارث لأن المسلم لا يرث من الكافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سرق شخص شيئا قبل إسلامه ويريد أن يرده إلى صاحبه سرق شخص شيئا قبل إسلامه ويريد أن يرده الآن إلى صاحبه لكنه لم يجده فما الواجب عليه إذا لم يجده وتعذر العثور عليه تصدق بالمال على نية أن الأجر لصاحبه نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز المشي اثناء الصلاه والتقدم الى الستره اثناء الصلاه مع الجماعه ستره الامام ستره للمؤمن ما يحتاج الى الإمام يتخذ ستره اما اذا كان وحده يصلي وحده والستره بعيده من يدنو منها ما في مانع يدنو منها فيها اثناء الصلاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تعتبر الغيبه والنميمه من كبائر الذنوب فيها خلاف فالصحيح انها من كبائر الذنوب ان الله توعد عليها في قوله في قوله تعالى اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا هذا يدل على انها كبيره نعم امسائيه الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه